يا ايها الذين امنوا انم الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 يا ايها الذين امنوا ليبلوانكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم والرميحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ